في ذهب لقريتنا 38 ألف ظلم أرض هكذا مثل الزلم مجد عامل بتصحيح تنجان التصحيح الأدول التنجان قبل من دينة يهودية ثمان وثلاثين ألف والله حدثني ابي الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني الحبة تنبت 700 حبة قال والله إننا زرعنا ارضنا فانتجت اكثر من 700 ضع زرعت صاعا فانتجت ألف صاع المعروف مركب العامل في التاريخ حنطت كمراء الشام معروفه القمح به مثل يقال يغوري الخيال يغطي الذي يركب الفرس فنزل بعض الشباب عز عليهم أن يحطب اليهود ذراهم فمسكوا الشباب وبقروا بطونهم يهود وفتحوا بطونهم وملأوها شعيرا من الشعير المذروع والقم فنابل الشعير والقم وضعوه في بطونهم ثم نصبوهم على أعمدة من الحديث حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر كان بيتنا قريباً من الحبيب، والله ياسه. يأتي، يأتي اليهود قرب البيت، في الخمسينات يأتون في الليل الدوريات الجائزة قرب البيت، جارنا سيق في الليل، بيتنا في حديقه وبيته في حديقه جارنا سيق ووجد اليهود في السحر يتكلمون بالعبري تعرضون دوريات الاستخدام لا تقتل وظيفتها أن تأخذ معلومة وترجع ليكون الهجوم فنزل في اليوم الثاني يشكو للمركز مركزي في الشرق الأردن قال لهم بالأمس يدخل اليهود في حديقاتنا وتكلموا كذا وكذا انتهت انت عميل لليهود كان السحط الخيل في صبل الفورتان خيل الشرطة كان قدموا محكمة عسكرية قدموا محكمة عسكرية ليه؟ لانه خبرهم قالوا انت عميل انت تتعامل مع اليهود واحد من المحكمة العسكرية ضابط رجل فيه خيل قلتهم أنت كلهم كنت أحلم في المنام ما قلت صح فدخل عليهم قالوا ايوه ايش قلت وإيه قالوا قال أنا من عادتي في الليل بخرج وبصير وانا نايم أتكلم فيبدو انه أنت يوم ما جئتكم كنت من هذه قيادة الحالة كنت خارج نايم، فكنت أسمع أرى في المنام ناس يتكلمون بالعبرية، فجئت ظننتها حقيقة. قالوا ما دم هذا؟ يلا روح. يا إخوان، فلسطين ست وعشرين ألفين متمرد. دخل اليهود سنة 1947 بدات المعركه اخر معركه بين اليهود وبين الشعب الفلسطيني الامريكان والغربيون وجدوا على انه لا يمكن لليهود في المعركه ان يحتلوا فلسطين وانه اذا تركت المعركه بين اليهود وبين ابناء فلسطين ابناء فلسطين سينتصروا قالوا للجيش العربي اقعد ادخلي عده اشهر وسلم اليهود البلد واخرج دخلت الجيوش العربية والدبابات العربية والجيش المصري والجيش الأردني والجيوش السبعة قائدهم كلوب باشا الإنجليزي وهو قائد الجيش الأردني الجيش السبعة العربية قائدهمين كلوب باشا من هو كلوب باشا إنجليزي وكان اليهود يملكون حتى دخول الجيوث العربية كيلو ثلاث آلاف كيلومتر مربع بس ما غرجت الجيوث العربية إلا وهم يملكون عشرين ألف كيلو مربع عشرين ألف وكذا وظل خمس آلاف كيلو متر مربع بيد العرب التي سميت القصة الغربية وضمت الملك عبد الله بيخن وفي المملكه الاردنيه الباكينية. فكر ابناء فلسطين بالمقام في 48 جاءت كتائب اسلاميه شعبيه من ابناء الحركه الاسلاميه في مصر أرسلهم البنه واذ محمد محمود الثواب قاده كتيبه إسلامية من العراق وجاء إلى فلسطين والشيخ مصطفى السباعي عميد تليتنا في جماعة دماثل قادة كثيبة وعبداللطيفة بكورة مراقب الإخوار في الأردن قادة كثيبة واشترف كانت نتيجة الشباب الذين جاءوا من مصر أن وضعوا في الدبابات الجيش المصري اعتقال ونقلوا من أرض فلسطين بعد المعارك المشرفة ووضعوا في ذات الاجتجين وبعد أبسانتين ثلاث سنوات، أقاموا بكلاب عبد الناصر الأمريكان وجاء بهؤلاء الشباب الذين اشتركوا في فلسطين وكانوا يسألون كان رئيس المحكمة جمال سالم وأنور السادات عضو أيصر وحسين الشبيع عضو أيمن سؤالا واحدا هل اشتركتم في فلسطين؟ نعم الجوا... إذا كان جواب نعم الحكم إما إعدام أو أشغال شافة مهددين فانت الثمان وخمسين مجموعة شباب من الكويت يستغلون في الكويت والسعودي وفي, وفي القليل فكر يريد انقاذ فلسطين واجتمع هذا ياسر عرفات مع مجموعة من هالشباب وراحوا على دمشق وبدأوا يتدرس وكان الواحد منهم يحمل اللغم من دمشق يضعه تحت الدياب ويمشي من دمشق الى ان يخد في حدود الاردن يمشي في الليل وينام في النهار ثم يخترك شارك الاردن كذلك ثم يخترك ضد الغربية اللغم تحت ينام في النهار ويمشي في الليل ثم يدخل اسرائيل أو يدخل المنطقة المحتلة سنة 48 ويضع لهم حتى لعله يفجل سيارة أو يقتل واحد من المارسة ومع ذلك المصادرات العربية أذاقتهم في جنازينها من العذاب ما لا يعلمه إلا رب العالمين أي واحد تمسك منهم دبس يقيدونه خاصة المخابرات الوردنية يقيدون يديه ورجليه هكذا عدة أشهر فبعد عدة أشهر يصبح ظهره على شكل قوس يخرج هكذا ظهره لا يستطيع أن يرفع ما يستطيع أن يرفعه وبقي حالهم هكذا والشباب بدافع واصل طيب يريدون أن حبيبه فلسطين رأىوا الناس معينين فهم تحققوا والحقيقة أنهم قاموا بأعمال يعني صبروا صبرا عجيبا هؤلاء الذين بدأوا فلسطين فهذا يفعل عفاف يعني قعب تثمير البداية. سبعه وستين. في البدايه وستين ستين وزنه الدول العربيه فقالوا نحن مستعدون ان نقاوم الله يَا أَيُّهَا الناس تعالوا وَالْقَاتِحِمِ فتحوا كوادره هذا فتح فيه كان اسمه في الأول حرف حركة تحريه فلسطين بعدين سميت فتح قضلوا يا جماعة القاتل، اتفضلوا وقاموا اليهود واحدة جاء إنهم سموا مائمون، وكل واحد يشتغل بنفسه واولاده وزوجته والعلماء لا والدنيا لا ووظيفة العالم ان يسير الصراط اما ان يحرك الشباب الشعوب فماذا جاء الذين لا يجدون عنا أولاد الشوارع الذين في الكراجات، الذين في يعني لفعل في الكراج الميلادي على مفهول في يكون واحد اثنين في الكراجان ينادون يدلون على مكان السيارات الدلالين هؤلاء الذين يبي الذين يعملون بالشرب البسيطة فوجدوا لا فرصة ليحمل السلاح وليبذل المدرقة ألبسة البدائيين ويطلق النار ويضر و جاء التواد المفتوحة واستلم الخدمة استلم القطاعات واستلم الإدارات واستلم الفيادات والناس فكسر الوثاء الهاربين من التجنيد الاجباري يهربون tersapaw.يوack.يشвидَنَيشبيلا يا احداثمي المقاوم. أحد curs CDU Ba D Y Fati ing maçaoدي ich sonata jefe hat adars hierom ich sage ap Federalty? cerخو車 boys.eri autora pot Strange Blocks Qaba吸 يعني كبر المصيبة جدا ان الدول العربية كل دولة قد تبنت منظمة من المنظمات لتتاجر بها فسوريا عملت منظمة الصائقة البعضية السوريه والعراق عملت الصائقة البعضية العراقية وابن بالج من هون واحمد جبريل ج من هون وفلان اج من هون وجاءت جورج حبش نصراني قومي عربي على سيوعي على استراتي لايب حواد من أفراني من شرق الأردن كذلك كل واحد دفعت له دولة من الدول مبلغ اعمل منظمة حتى تخرب على بل وصار كل واحد ها يرفع شعاب وصار يجمع الشباب من هالمدارد ومن الهاربين المسكين ويعلمونهم عن ماو عن بيبارة وعن كاثتو عن, عن دهوشميلة وعن ايش باستفاد قيبارة انه كان يجوع ويسقي جنود الذين معه المقاومة جنود الثوار الذين معه الحليب وهجاع ويأتون بصورة ايش ما وصورة, وصورة كذا فمعظم الشباب الفلسطيني دخل الشيوعية دون ان يعلم نعم سنة 1870 في أربع نيسان كان ذكرى ميلاد لينين المعوي مرور مئة سنة على ميلاد لينين الذي غرس دولة الالحاد في الأرض أقامت له كل المنظمات اسبوعا كاملا في أمانة العاصمة في عمان ها أسبوع كاملا للاحتفال بعيد ميلاد لينين المعاود. يعني بذكرى صانع دولة الإلحاد في الأرض. ومن ذا الذي يستطيع يجرؤ أن يتكلم عن لينين؟ ولا واحد. حامل أسلحة. يأتون بصورة لينين على الدكان. يدخلون الدكان. خذ هذه الصورة. هات دينار أردني. ولا يفتح. يفتح الجرار وإذا لم يفتحهم يفتحونه ويأخذون ما يريدون ويأخذون ما يريدون ولا شيء لا أحد يجرر أن يتكلمون أذكر يومها لما رأيت هذا وتوزيع المنشورات أنا كنت في فتح وكانت لنا قواعد لأبناء الحركة الإسلامية اسمها قواعد الشيوخ لكنها قليلة لكنهم كانوا يرهبوننا كلهم يرهبوننا المسلمين الشوف الإخوان انتبهوا اكثر يوم ما هي على باب كل كان صوره على على المشا... الشوارع المقارب الطرق المدارس ال إلى آخرين فكانت خطبة الجمعة فأخطت الجنة كنت أحيانا لما أذهب إلى إربيت كانت قواعدنا في الغور الشمالي, الشمالي في منفقة إربيت قالوا لي أخي فكتلنا عن ميني عن جي عن جي وعن جورج حباش وعن نايف حواتي الناس الذين يحبون والطيبون الذين وصلون معي بدأوا يرتجفون في المدينة وأنا أخطب والله خافوا أن يطلقوا علي النار وأنا على المنبر المهم كان ثم داروا الآب كثيرة ويحكم الأرض اللي في برحة الإسدائيين واتلبتهم ما إلا ومنع الرطوبة ومنع المتصدف ومنع كل شيء اسمه أتكلم منع أي تنظيم على أساس إنك تفضل غير جاي ثلاثة نعم كانت هناك مقررات كثيرة على الحكومة أيضا كثيرة كثيرة كثيرة ونحن كنا نعيش في داخل في غرفة شديدة جدا والله قاعدة مراي أنا كنت أنا قاعدة نسميها بيت المقدس منطقة من مناطق إردن، فصار اجتماع للوحدة التي نحن فيها في فتح جاء لنا بثلاث مئة من فتح من الوحدة الشمالية التي أنا فيها، هاه والله ما ولا واحد يصلي في فتح ولا واحد من الثلاث مائة يصلي، فماذا ما حصل؟ صارت المنظمة كلها عبارة عن كومة شوم. كومة. من الأشياء البالية وعلى رأسها قطع طيبة نقيّة أو قطع ذهبية مثل هذول هؤلاء بعض القادة الذين فيهم بقية خير مثل هذا هذا ياسر عرفات يعني أنا أظن انه ما أظن انه عميل وأظن انه هو بحاول أم يضحك على أمريكا ويضحك على يهود لكنهم أوقعوه في حبائلهم واعترض اليهود أغضاء وضيع القضية وصل أما في بداية أملي كانت صعبة ومرجعنا للقاعدة للقواعد التي نحن فيها فأصلى معنا صلى معنا لكن بجمعه لكن جمع فوري هو بجمع جمع طوري بيقول أنا بيطلل اوقات أو 5 ببعوة حدوية نعم والطورة هي هكذا الجماعة هي ف آه... سمع أمير أمير القائد. قال ما شاء الله وما هذا إسفل لو استعملنا هذا اللفظ بيئ عندنا نحن نسمي وأتواء القواعد وراء أمير القائد. شان فيه القول فو يعني أقلهم سوًا ماذا يا سر أما أبو اللطس أبو الإياد وأبو لا تصل عن نصائبين نعوذ, نعوذ, نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله إن شاء الله سياتي نعوذ شيوء البعدين تعبيين في فتح الإياد أقلهم سوًا أما جور حبش ونايف حواتبي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من أحواله من الحال أهل النار طيب جمعوه كيف ضرب الكداني التفع عبد الناصر مع الملك حسين على ضرب الكداني والكصة طويلة بس أنا أستفد لكم صدقوا الصواريخ التي تعد لضرب اليهود هو الابد تضرب بالاهول كانوا استعملت كلها ضد عمان وضد اربد والمدر ما بقي طق قلما قل نجد دار من ضرب الطاروق او ضرب الاون او ما الى ذلك الناس يدور والقضاء اسماء رايت من الهجوم الجوي لما يصير هجوم جوي غلا وتضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا, هنا فاروخ وهنا قنبله وهنا قبيبة هناك كذلك الدور كلها تدمرت قتل الناس ما إلى ذلك تدخلت الدول العربية ولا إغالية لا تتفقى طيب قالوا لرئيس الوزراء الأورجنين نصلح ما نصلح إلى آخره إذ دول عن الفلسطينيين قال أنا أرفع عن الفلسطينيين بشابة واحد وكلها خطط محافظة ايه ما هو الشر؟ قال أن يخرجوا من المدن إلى الجبال إلى الغابات غابات جرح وإلا ستبقى المعركة الطائمة طيب يا جعماء اعمل استفاقيا على ان تخرجوا من المدن حتى يعود الهدوء للمدن اخرجوهم جمعوهم من المدن اخذوهم على الغابات بعد ان تجمعوا في الغابات وجهوا اليهم الدبابات الاردنيه والطائرات وما الى ذلك وحصدوهم حظاً يقال <تصفيق> ان قارة الدستانية من اين؟ اين قارة الدستانية؟ الحق اللي وقد كذبوا فلو صدقوا القولة صدقوا العظيم إنه ظلم من الضيائشين الجبابات أردنية والقادة وما إلى ذلك إنما ضياء الحقه رئيس البعث العسكرية الباك الثانية في الأردن لتدريب الطيارين الأردنيين على الطائرات من أجل إيش دعم جبهة الصمود فضلاً عن سوريا والأردن والبحرين قررت الدول العربية أن تدعمهم بالأموال قالوا يا سعودية وكوي أن تدعمهم بالأموال ونبحث عن مدرجين عسكريين لجيوشهم ونبحث لهم عن بعض السلاح لعلهم يسقطون أنفسهم أمام إسماعيل عارف هذه قصة رجال. رجال الحق ذهب يدربي بس، يد رئيس البعث العسكريين. البعث لتدريب الجيش الأردني خاصة على أمور الطيران لأنه معروف عن الطيارين الباكستانيين من أشهر الطيارين في العالم. بس والرجل معروف عنه تبعينه من زمان. يعني كان يقوم الليل وهو كان يسمونه ضواء الحق وهو في الجيش كانوا يسمونه جنرال جد يعني الجنرال إبريك كانوا إبريك فهمناه بريك الوضوء دائما معه فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم عاملوهم معاملة اهل يعني <تصفيق> الإعلام العربي كله هذا كذا يجب أن يعامل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه قد يكون حقيقه فنكذب حقا لكن معظمهم كذب. وعدنا عدنا نجر الديون كالغانية جنسة. قاعدون في البيت رضوا بأن يكونوا مع القوالب، لا يستطيع أحدنا أن يحمل مسدسا. بينما كنت في أيام الجهاد، أخطب الجمعة وأنا أتكع على الكاشينكو. أخذ أذهب أطلع المنبر وأنا حامل الكاشينكو أتكع عليه. بدل أن أتكع على المنبر، أتكع على الكاشينكو. كنا أننا جهة، وصلنا. اللهم اعز واجل. يسقط عن الفريضة لا اذهب هناك ولعل الله يرزقنا الشهار فجينا هنا على بعض آلاف الأميال تركنا لهم الأردن وتركنا لهم جمال الحربية وجئنا على بعض آلاف الأميال بعيدا عنه، حتى نؤدي هذه الأميال ما تركنا ما تركنا المخابرات اليهودية المسرائيلية قالت الامريكان الغارفين تابعهم وين؟ الان بجمعونكم هناك في ارض اضوان الضاء سيرجعون اليكم ويقيموا الكراسي من تأتكم اصار بعض الذين يأكلون دماء الناس ويقتاتون باعراضهم صار ياتي يأتي هنا الواحد منكم ياتي يومين يقعد يومين في صدى ولا في اجازه ولا في الماسده ولا في هذا يومين يشوف في حد يتنفسون ايش تتكلموا ايش هاله ويزيد على الحد الكتبي ويرجع الى دولته يقدموا تقريرا انتبهوا هؤلاء فيهم تفسير هجرة فيهم جهاد فيهم اجاره غدا سيرجعون اليكم واقتلونكم قيام انقلاب مصلح التسلط على الحكم بالقوه نحن ما سمحتم لنا حتى ندافع عن اراضينا في بلادنا ما سمحتم لنا ان ندافع عن أراضينا ما سمحتم لنا ان نحمل رصاص واحد اعتبرتم الاعداد الذي فرضه رب العباد جريمه ينخذ عليها بالنواصي والاقدام ثم تركناكم بحالكم وجئنا على بعض الاف الاميال نعيش بجانب شعب نباد تحت عجلات الدبابات وتحت قذائف الطائرات حتى نقدم له رغيفا او نقدم له حذاء او ندفع عن صدره شيئا من الرصاء لاحظت ان الله ماذا تريد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عد الىكم المستطاب ماذا يعني الكلب الكلب ف على على عنقه عض القط احشره في غرفة مثل هذه الغرفة وسكر ثم اسحب عليه اقسام البندقيه ينقلب الى اسد يهجم على وجهك ياكلها نحن تركنا لكم دنياكم تركنا لكم ظلمكم تركنا لكم تعبيدكم للشعوب وجئنا هنا ما بالكم تطالبون ماذا لكم تلاحقون طبعا كل جهوثا كله بتوجيه اليهود كله بتوجيه اليهود ولو حدثتكم ماذا فعل اليهود بالنسبة للقفية الأفوانية وكيف أنهم يوجهون السياسة العالمية من أجل إيقاف الجهاد في أي طريقة ومن أجل حرمان المجاهدين من الوصول إلى الحكم لحتجت عدة مفضلات الآن يبحثون عن كل شاب في بعض الدول العربية خاصه النصف أي شاب على دواده في ستة يبدا التحقيق عد دول انا مطلوب فيها مطلوب فيها دول حاكمه علي بالاعدام غيابية نعم ليبيا سوريا العراق هذه محكوم علي فيها بالاعدام الثلاثه مصر لو دخلتها ما خرجت منها ليه ما لكم تنظيم مسلح هؤلاء يتفردون هؤلاء يؤدون طريقة الإعدام التي حرمناها على الشعوب لن نخضع إلا لرب العالمين ولن نركع إلا لخالق الناس أجمعين لا نريد دنيا إن أبيتم إلا أن تلاحقونا حتى هنا فاعلموا أننا قد انسلخنا من دينكم الدنيوي والاولى أن تتركونا تتركونا نعبد ربنا كما أمر شباب خرجوا لله عز ينصرون شعبا مسلما ولعلهم يتنفسون نسيم الحرية والعزة ويشعرون بأنهم بشر واحد واحد سألم ولا لا هذه الصحيفة الفنانية أو المشاة قلت له هذه يصدرها المجاهدون بدون إذن قال بدون إذن نعم بدون إذن هي حق طبيعي الأصل حق طبيعي لكننا نحن في العالم الإسلامي لكثرة ما أخذوا من حقوقنا نظن أنهم إن أرجعوا إلينا حقا شيء كبير هذا حق أنت تتكلم بالخير حيث ما تتكلم وأنت أمر بالمعروفاتنا عن المنصر حيث تقول تحتاج رخصة من الدولة أنت تتكلم وقارن بين هذا يجب أن أخبرنا الإخوة كان يدرس في جامعة هارفا فقدم طلبا لرئاسة الجامعة أنني أريد أن أصدر صحيفة باسم اتحاد الطلبة المسلمين فقالوا له ما هذا الطلب؟ أنت لك الحق أن تصدر ألطن؟ هذا يمكن أن حاكمك عليه الطلبة لأنك تتهمنا أننا لسنا ديمقراطيين ديمقراطيون أنت لك أن تصدر أي صحيفة تريد؟ تضحكه قالوا الصحيفة تحتاج ترخيص من الجامعة؟ فهو في ذهنه جاي من الأردن عربي إن الواحد إذا بده يتكلم في الجامع بده رصاه حقوق طبيعية فأنتم يا أيها الأخ الله عز وجل من عليكم وصف. وهذه وهذا اختيار من رب العالمين فحافظوا على حافظوا على هذه النعمة فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بأمه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه نعمة عظيمة كم من المشايخ حولك أعلم منك، ولكن الله اختارك من بنيه وجئت لتؤدي هذه الفريضة كم من الشباب أكثر منك تدينا ولكنهم لهم فعد وجه هذا اختيار من الله وفضين واصطفاء ويتخذ منكم شهداء ليس بأماني ولا بازتهادكم إنما هو فضل من الله عز وجل عليه أن اختارك من بين مليون واحد وجابي. نحن هنا ألف والامة الإسلامية ألف مليون يعني من كل مليون مثل جاء واحد فأي تكريم من رب العالمين أعظم لك من هذا التكريم أنك الأول على مليون لا فلا بد من أن تحافظ كيف الحفاظ على هذه النعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم طب. اعملوا آل داود شكرا إذا أردت أن تشكر الله يجب أن تخلص فأنا رأيت الشهداء ورأيت الذين ثبتوا فيها الله رأيت أن معظمهم من الأخياء والذين اغتروا بانفسهم وبدوا ينتقدون ويغتابون وينمون الله حرمهم من هذه الارض حرمهم لان ارض الجهاد الله عز وجل لا يساءلها لكل واحد وعباده الجهاد لا يحققها الله عز وجل بكل كله. كم من العلماء في بلادك وكم من الدعاء في قطرك الذي جئت منه قد حوروا آيات الجهاد وأخرجوه أن الجهاد الآن ليس مطلوبا بل متروه الآن الجهاد نعم هم يعتبرون أن الذي يجلس في كطره أفضل من الذي يجلس في الجهاد معلاذ ذلك أن الجهاد حكمه خلاف الأولى بعد آيات كرآنية سلط عليها الرأي البشري والهوى الإنساني فإذا بها خرجت خلاف العظم محاضرات تلقى في المساجد وأشرف تسجل وتوزع على المجهد ليس فرق ليس فرق ما تروح على فالدان نعم وأنا رأيت بعض الأجهزة الآن في الفترة الأخيرة نشطت كثيرا لمحاربتنا ولمحاربتي أنا والله لا أقولها فقط وإنما ألف من خلال المضايقات والضغوطات وغيرها التي نواجهها وكلما ضغطوا علينا كلما وصعوا رب العالمين أفضل عليه وكلما أغلق بابا فتح الله لنا سبعين بابا وكلما حاولوا أن يمنعوا الشباب أن يأتوا ازداد عدد الشباب هم الآن يبحثون عن أي عيب فينا والإنسان كله ما فيه إنسان خالي من العيب لا يوجد إنسان خالي من الهفوة خالي من النقاء طالب من الذنوب لكن يجعلون الحدة قبضة ويكبرونها ويضخمونها في أذهان الشباب حتى لا يأخذها لأن الاتيان هنا هو المصيبة العضوان ما بالنسبة له مم. لماذا أيهم أولى لكم يا مساكين والله مساكين هؤلاء المساكين أيهم أولى لكم ان يكون ابناء شعبكم رجالا يموتون في, في ميادين القتال ويحمون امتهم في ساعه الشده والكرب والنزال ام تاتون بهم جثثا بين الحشيش والمخدرات والافيون والنساء كل أجهزتكم كل أجهزة دول دولكم فأشألت ان تحول بين الشباب وبين المخدرات فأنتركوهم يذهبوا إلى ميدان الرجوله ميدان ميدان بناء الشخصيه ميدان إصلاح الصلة مع رب العالمين ميدان النظافة انتبهوا أولا انتبهوا للسيد والقال لأن المرجتين ها؟ يكترون كل ما اشتبقوا معنا والله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالة ولا ولأوضعوا خلالكم بالنميمة يبغونكم الفتنة وفيكم سماء أولاك فينا الطيبين بيكم هؤلاء الذين يخاف عليهم اما هم صلاة هؤلاء الناس فسبت قلوبهم فأرادوا أن يفسدوا قلوب الناس على من يفسدون يفسدون قلوب الناس على رب العالمين يبصدون قلوب الناس على دين الله يبصدون قلوب الناس حتى لا تصدق ذا الله وإلا من المستفيد من قائدة الشابين من أرض المعرفة من أرض الشرف من أرض البناء أرض الرجولة أرض الطهر إلى هنا حيث المطائد والمفاتذ من كل مكان والله لو كانت الدول تفهم لأرسلت لا ضباطها, ضباطها هنا بورات يعيشون في الجبهات حتى ينتفر حاجز الخوف ويعرفوا كيف تبنى الشعوب وكيف تقام العمم وكيف أنه لا يوجدنا القوى عظمى إلا قوة رب العالمين والله أن مفهم هؤلاء المسؤولون لأرسلوا لا جنودهم هنا يقودون محاولهم ماذا عليهم لو ارسلوا كل دولة لو ارسلت خمسمائة خمس ضابط يقتل مئة ضابط منهم يبقى ارباح مئة يحوذون يبنونهم الامة الجديدة ماذا عليهم لو ارسلوا بقدر عدد طلاب جامعة يجي يغلق جامعة من الجامعات فيها عشر الاف السلام فهنا جامع من الجماعات يغلق الجامع إغلاق خلال من تاس الدراسيون يالله على أبوان عشر آلاف يقتل منهم أول يرجع في آلاف هؤلاء يكونون مسور الأمة في يعدون بناء الأمة من جديد والله أعز ذلك في الدنيا وذخر لكم في الاخر انا الشاب الفلسطيني الذي يقتل الفلسطينيون يقتلون به والشاب السعودي الذي يقتل السعوديون يقتلون به هو عز لكم عز لكم في الدنيا وان سبقت نياتكم فذخر لكم في الاخره <تصفيق> لماذا لماذا يخافون من الرجوع لماذا يخافون من الطهر؟ لماذا يقولون أخرجوا ألالوكم من قريتكم؟ إنهم مراتوا يتطهرون؟ أخرجوهم لأنهم طاهرون؟ هؤلاء الشباب في الأمم،, الأمم الأخرى الأمريكان الفرنسيون أما إلى ذلك الذين عندهم رائحة فرية وديمقراطية الغربية على النظام الغربي الكافر لكن يضمن فرية الإنسان هم قادة في دوله قادة المعارك هم قادة في دوله جندي كان قائدا الحرب العالمية إيزن هاور كان قائدا في الحرب العالمية الثانية دي جول هؤلاء قادة بلادهم. في العالمي حرب العالمية فعادة الأمم تكريما لهم اخترتهم بعماء نحن تكريم بدل أن يكرموا الشاب الراجع من هنا يضعونه قائدا للجيش أو قائدا لكذيبة من الكذائب يضعونه في الكذيب أو يبدأون التحقيق معه وتدور الشبهات حوله لماذا كان في ميدان الرجولة والشرف فبدأوا معه التحقيق على كل حال انتم حافظوا على ودعوه وحاله وان الله يدافع عن الذين هم اخلصوا النيه واصبروا واتقوا الله يتولى الدفع عنه بشرط الصبر وإن وان تصبروا وتتقوا لا يضركم شيء ان الله بمره ونعم ولا يحيق المكر السيء الا به كن الذي اخافظ على نفسي والله لا احد سب الله انما دعني وراجع نفسي حتى لا تنحرف والله يتركني لهذا الاذى فانت إذا وجدت الدنيا تتكالب عليه فقط اعتصم بحد رب العالمين وهو أقوى منه هم أقوى أم رب العالمين أقوى هل يمكن أن يضرك شيء إذا لم يتبه الله عليك وعلم على أن ما أصابك لم يكن يضطع وعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضره إلا بشيء قصد الله عليك وعلم على أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء فكرة الله فقط أخاق عليكم وعلى نفسي من أنفسكم تأدم مع الله وتأدم مع إزلاح <الله> <تأدم> والإسلام <مع الله> <تأدم مع الله> <الإسلام> جعل الناس مرافق حسنا قال والصادقون العوبلون من المهاجرين والعصار قال والذين اتبعوهم بإحسان قال والذين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا فالحا وآخرتيا قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وهنالك أهل برد وهنالك أهل واحدة وهنالك السابقون من الاولين من المواد من الذين بايعوا نحو الشجره الذين امنوا قبل بيعه الانصار الحديديه والذين جاؤوا بعد الهجره فالناس منازل حسب تقواهم وحسب تقديمهم وحسب سابقتهم وحسب بلائهم والانسان عندنا الانسان وقدمه في هذا الجهاد الانسان وبلاؤه في هذا الجهاد الإنسان وعطاره لهذا الجهاز هذه المطازنة هنا بالنسبة لهذا الجهاز وبالنسبة للإسلام الذين يعملون معه أما أنت جئت أم فلا تظن أنه لم يعمل أحد منه دخلت في قنبهار في عمله أو دخلت في خلص في عملي ومضى عليه ثلاث عشرة وتبدأ تتكلم من فلان هذا القاعد في الدشاوة ومن فلان هذا اللي بيأكل الضلور ومن فلان ومن فلان, فلان هذا فلان الذي لم لم يمض عليك أربع عشر حتى الآن قد مضى عليه ست سنوات وهو في هذا القاعد كان هنا ولم يكن واحد غيره ولولا فبات أولئك ما جئتم عنه طبعاً بعد فضل الله ونعمته لكن أولئك ثبتوا وهاجروا بأولادهم وجئنا بهم وتركوا وضائطهم والسابسين لهم أجرهم وأجرنا الحمد لله جين عملهم إلى يوم السيام من سلم ثم السفر فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم السيام كم من الناس في بشاور نحن فرضنا عليهم أن يجلسوا بشارك وهم يريدون أن يكونوا شمعين نعم هؤلاء مهندسين وخرجوا جامعين جاءوا كانوا موظفين في التاريخ وكانت راتبهم كبيره جئنا بهم فمترنا الناس ما جاء استنفرنا الناس ما جاء الناس ما جاء للذين نعرفهم تعالوا اتركوا وضائفهم تعالوا بجانب الجهاد أدوا طريقة رب العزاة وكنا نعطيهم أربع آلاق طبيعة لهم له والعالم ما يا أخي أولا, أولاً لا يجوز الغروب بالمستفيدة وأنا رأيت بعض المختارين قد حرمه الله عز وجل من ميدان الثواب والأرز والشهادة والجنة، ورأيت بعض المفقودين والمتبلفين قد حرمه الله عز وجل والله بعض الشباب صغار ما يعني ما حضروا ولا حضروا مع ركواه. وكلما تفرغ بعضهم للنقد والانتقاد ما إلى ذلك سواء بنسبة للأبغان أو بالنسبه لنا أو بالنسبه لي طلع عز وجل حتى لم يرجعهم إلى البلاد العربية أخذهم إلى البلاد الساكرة بين الفتن التي هي أطلع الجميع من حرمهم انتقلوا من جمع سلام الإسلام إلى مستنقع الشهوات وحضيض النزوات ومستنقع الجميع حريم. لأن الله عز وجل ينظر إلى المال هؤلاء يستحقون أن يبقوا في هذه الأرض؟ فإذا كانوا يستحقون ان يبقوا في ارض اليوم فيها بألف يوم واليوم فيها خير من الدنيا وما عليها إذن نسيهم فيها أما إذا كانوا لا يستحقون الجهاد إلى قلوبهم يطلق أجلتهم بالنغ حتى يهلك عثرة قبل أن يغادروا. فااا ثم ينبدوا بعيداً لأن الجهاد الأضام كثير ينفي خبثه كما ينفي كثير خبث الحين. نعم جهاد كثير. كي رأيتم كثير كيف كير, كير نار ال اليات هذه التي تدور فتوقد النار هذا الجهاد كثير. فتوكب نار فوذهب الخبس وعما الفأم الزبد فيذهب تفاءه وعم وعما ما ينفع ناسي يا ايه لفا انتجهوا لك ما بينكم هذا هو فاق هذا هو وطبعا الامور لا يمكن ان تمشي لأميال لا اسلام الا بجماعة ولا جماعه الا بامير ولا امير الا بطاع لو ركب كل واحد من رايه وما كما يريد فإنه لا يمكن ان تسقي جماعه ولا يمكن ان يكون جهاد جهه تحتاج الى مجموعه من الناس لهم قائد وله جن وله مبدا يتمان نحن مبدؤنا الاسلام الكتاب والسنه فلا بد من ان نكون جماعه متالقه واحده ثم يا اخي الكريم بعد ذلك انتبهوا انت ما وجدت الا ان تكتب هؤلاء المجاهدين من كل مليون جواء واحد ما وجدت الا ان تكتبهم تكلم عن البعثيين تكلم عن الشيوعيين تكلم عن الصوميين تكلم عن الماسوني تكلم عن الامنيين قلت عن ازاء هذا الدين ثم بالله عليه لماذا لم تكن هكذا في ذلك ما ما تطقطق ما تطقطق توقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بك الا بين هذه الجماعه ان وجدت خرجت بعد انت عقده معقده ومنشط على الصوت حتى ذكرهم اصلح واحفظ واصلح ما بينك وبين ربك ولا الحق هو الذي تراه الجنب ولا هناك في علم لا أن ان فصح ابو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفي بنغره يقتل كما في الاراضي واذا جاءهم امر من الامر او القول اصحاب سمعنا كلام يعمل كذا وسمعنا كلام يصدق وسمعنا ولو ردوه الى مصيه والى الى الامر منهم لعينه الذين يصدقون والله علمنا الله عز وجل. فأصلحوا ما بينكم وبين الله حتى تحافظوا على ثوابكم ما في أعظم من ثواب الجهاد أبدا <تصفيق> قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام الستين سنة ورضا يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ورضا يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المماذج يقام ليلها ويقام نهارها وقيل لاربعه ايام في كليل الله خير من قيام شهر وقيامه ومما تعطيه مرابطا لا يختم على عمله ويعمل فتاب لا يسال في القبر ويبقى عمله ذنو الى يوم القيامه كل يوم الملك يضيف الى صحيفه اعماله صحيفه جديده اخر احسن عمل ياخذ منها نسخه ويبدا كل يوم الصبح ينسخ على الفتن نسخه وحرمها وكذلك لتعمالك هكذا الى يوم القيام اي عمل اعظم من هذا العمل يعني اذا بقي للقيام منذ خمس مثلا مليون سنة كأنك عشت مليون سنة وفي ارض الرباط اي نعمة الارض الربا فلا تضيع هذه الاسلاس لسانة اربطوا اربطوا في اربطوا ولقد رأيت الشهداء هم الصامتين هم الصامتين معظم الصامتين الله يختاره ومعظم المخبتين الله يختاره يستطيعه ويتخذ منك الشرق فأصلح ما بينك وبين الله حتى يفتحن سباباً من رباد لأنك أنت مقبل على الله لابد تتغسل وتتغسل وتتغسل وتتعطر أنت إذا أردت أن تقابل زعيما من زعماء الدنيا تغتسل وتلبس أساكا في وتتعطر وتصحح ملابسك كيف الملابس كيف الغطرة كيف الإعقال كيف هذا فكيف أنت تتغيب أن تريد؟ أصلح، أن تقابل على الله اول عباده اول صلفه في القران اول صلفه في الذكر احفظ لسانك احفظ عطاءك من الأخير. انتبه انتبه حتى لا تحبط اعمالكم بالغرور فان من عصى الله بالغرور يخشى أن لا يكيب عليه ومن عصى الله بمعطيه يمكن أن يكيب الله عليه لأن آدم عفى الله بمعطيه شهر فأصاب الله عليه وإذ رئيس عصى الله بضروح فلم يكيب الله عليه ثواف الكريم كم لا تأبع له لهم ولا تكون لهم إذنان بهم يحفظون الله عز وجل وهل ترزقون وتنصرون إلا بدعفائكم وفكرائكم فلا تبضوا أهم شيء تلتبه إنا لا يتلقون طالما تحت ثالثا تحت بأعضاعة من هذا. وأهم عضو من يصلي ما دون الرجلي وما دون البغلة أحسن الله. وصفر السمك من الداخل وبالنافسولات ومن الخارج بالسلام. وصفر فرج الرسول صلى الله عليه وسلم. من تجوز لا تسيق. ونفو الله عز وجل الله نارد الله على حزنا نحن كتنا مغارة حرماننا من هذه عبدالله بعد أن ضرب الجهاب أول العمل تداوك الأول وفتح الله علينا ونفو الله عز وجل الله على حزنا وحرمانه للعبد